بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقهن لعدهن وأحص العد واتقوا الله ربكم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 فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا, وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 واللائي اسم من المحيض من نساءكم إن رتبة فعدهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعنا حملهن وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا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 وإن كن أولاد حمل فأفقو عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتهن أجرهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُفْقِذُ سَعَتِمْ مِن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 قرية عاتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذبا نكرى فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا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 الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما